دعاء من خشي ان يصيب شيئا بعينه اذا راى احدكم من اخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليدع له بالبركه فإن العين حق